ستة، استمع إلى النص ثم قرأه وتحدث عنه مع أصدقائك الزلزال نمت في الساعة العاشرة مساء في ليلة الزلزال واستيقظت على هزة شديدة حوالي الساعة الثالثة انطلقت من الفراش كان يجب علي الإسراع من أجل مساعدة أخي الصغير أخذته بين أحضاني، في هذه الأثناء كانت أمي تصيح، هناك زلزال، قوموا واختبئوا عند السرير، فألقينا بأنفسنا عند السرير، وانتظرنا حتى انتهاء الهزة، وبمرور الزمن اتجهنا إلى الباب، خرجنا من البيت، ولجأنا إلى مكان آمن.